وسل نعدماء وسع كل شيء الرحمه وعنها واسبغ على اوليائه نعما عمه وبعث فيهم رسولا من انفسهم فانفسهم عوبا وعجما وازكاهم اهتدى ومن ما واشدهم بهم رحمه ورحما حاشى ربه عيبا ووصما وزكاه روحا وجسما واتاه حكمه وحكما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 إن حج بيت الله الحرام في الشهر الحرام لزيارته والطواف بساحته وعمارة مسجده وأداء المناسك المتصلة به من أجل العبادات وأسنى القربات وأبر الطاعات فمنذ أن أمر الله خليله الأواه عليه السلام الله برفع قواعد البيت العتيق بعد أن ابتلي فوفى وكلف فقام بالأمر على الوجه الأوفاء ابتلي بأبيه فدعاه إلى الصوام بألطف خطام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ثم ابتلي ثانيا بقومه بأرض بابل بالعراق وكانوا عبدة أوثاني فدعاهم وهداهم ثم حطم أصنامهم قائلا أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فأخذتهم العزة بالإثم فقرروا الانتقام منه لآلهتهم فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسغلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وهكذا ينقصر إبراهيم بخلته على حب وطنه وبلدته فيهاجر إلى أرض كنعان بحران من بيت المقدس وليس معه سوى زوجه سارة وابن أخته نوت قال تعالى فآمن له نوت وقال إني مهاجر إلى ربي وهناك يهتلى بالحرانيين من عبدة الكواكب فيحاورهم ويقيم الحجة عليهم بأرقاء أسلوب للمناظرة سجله القرآن في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين إلى آخر الآيات ويتعرض إبراهيم أيضا من طرف الحرانيين للتهديد والوعيد فيقرر الهجرة بأمر ربه مع زوجه هاجر إلى واد غير دي زرعٍ عند مكان بيتٍ لا لا عند بنيانها إذ كانت ساعة إذٍ أشبه بالرابية تبدو معالم البيت وهناك بجوارها وقبل أن تُبنى يشِبُّ الإبن ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إسماعيل ويجيء الابتلاء المبين فيؤمر الأب بذبح ولده بوحي الرؤيا فيخاطب الأب ولده وقد مالغ مبلغ الرجال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى فيجيب الابن بغاية الطواعية والاستجابة لأمر رب البرية وقد سبقت له الحسن من الله يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يكلف الله الأب بمباشرة ذبح ابنه طاعة لأمره فيدجع الخليل ولده لجبينه لينفذ أمر ربه فيجيء الخطاب من الله رب الأرباب يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ويوشح صدر إبراهيم بوسام الخلة خليل الرحمن ويرتقي إلى أسمى مقامات الثناء حتى إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثانياً خليلين قال أنا وإبراهيم خليلاً الرحمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعلمنا الصلاة عليه يتعلق بهذا المقام فيقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم يلاحظ هذا الارتقاء الذي انتهى بسيدنا إبراهيم إلى مقام الخلة والتي هي غاية المحبة وهكذا تستعلي الخلة على عاطفة البنوة بعد أن استعلت على عاطفة العبوة من قبل في أجل صورها وبعد هذه السلسلة من الابتلاءات الممحصة يرشح الله العلي الأعلى عبده ونبيه إبراهيم الخليل وولده إسماعيل لرفع بناء التوحيد لرفع بناء بيت التوحيد رمز التجريد رمز انتصار حب الرحمن على حب الأوطان والولدان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويبدي إبراهيم عليه السلام الرغبة في استمرار الحنيفية المتبتلة منهج الحب لله يرغب في استمرار ذلك فيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وينزل جبريل بأمر ربه ليعرف إبراهيم مناسك حجه استجابةً لطلبه في قوله وأرنا مناسكنا وتب علينا ويذكر بعض أهل السير أن هذا التعريف أي التعريف بالمناسك انتهى إلى رحاب عرفات فقال جبريل لإبراهيم الخليل هل عرفت مناسكك؟ قال نعم فسميت لذلك عرفات على أحد أقوال أهل التفسير ويأمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بدعوة الناس لزيارة هذا البيت البيت رمز الاستعلاء على كل إغراء رمز الولاء لمن له الكبرياء في الأرض والسماء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يقول إبراهيم الخليل يا رب كيف يبلغ صوت الناس فقال الله عز وجل عليك النداء وعلينا البلاء فيرتقي إبراهيم على الحجر حجر المقام الذي بني عليه البيت فيقول يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فتتواضع الجبال حتى يبلغ الصوت أرجاء الأرض ويسمعه من في الأرحام والأصلاف ويستجيب له كل شيء يسمعه من حجر وشجر ومدر ومن كُتِب له أن يحُجَّئنا يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك نتلبيك وردت هذه الأخبار على كثير من أئمة السلف كابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم ويخلد الله جل وعلا آثار قدمي الخليل آثار قدمين الطاعة الطاهرتين يُخلِّدُها في الصخرة السُلْف في صخرة المقام فقد لان الصخر لهما تواضعا وحفظ الله ذلك آيةً لهما فيه آياتٌ بينات مقام إبراهيم وهكذا يصير الحج عبادةً وتلبيةً لدائع بالحنيفية فقد حجَّ إلى هذا البيت سائر الأنبياء من بعده عبر الأجيال الغابرة فقد خرج الإمام المسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي وادٍ هذا؟ قلنا واد الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى واضعاً أصبعه في أذنه له جؤار أي صوت عالي بالتلبية له جؤار إلى الله بالتلبية ماراً بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أثيئتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه فقالوا ثنية الهرشا وهي ثنية بين مكة والمدينة فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء وحطامها ليف خلبه وعليه جبة صوف ماراً بهذا الوادي ملبياً وذكر ابن إسحاق أنه لم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا وقد حج هذا البيت ثم حان حين فترة التبس فيه الحق المنزل بالباطل المفتعل فصارت مشاهد التوحيد مسرحاً للأسلام ومرتعا للآثام فبعث الله النبي الخاتم الإمام دعوة إبراهيم ليجدد الحنيخية وليطهر البيت الحرام من رجس الجاهلية وإفك الوثنية وليعيد للشعائر حرمتها وللمناسك صورتها وقيمتها نعم إخوة الإيمان لقد فرد الحج في شريعتنا في السنة التاسعة للهجرة على الراجح أي في أواخر عهد النبوة كما جعل آخر أركان الإسلام وأدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسك عام حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة وقتها أي في هذه الحجة نزلت آية الختام ختام التشريع قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا وجعل الحج في الإسلام نوعا من الجهاد الذي هو ذروة السنام ولهذه المعاني دلالتها التي ينبغي أن يعيها من يتصدى للتلبس بهذا النسف وهي أنه ينبغي أن يكون في مستوى هذا الركن العظيم فلا يجوز له بحاله أن يُخِلَّ بالقواعد الأولى لبناء الإسلام ليمططي القمة فتسنُّق السنام والذروة من غير القاعدة مخالف للشرع والعقل وقد أخرز الشيخان من حديث أبي هريرة سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمانٌ بالله ورسوله ثم جهادٌ في سبيله ثم حج مبرور رجع على الحج رضي في لما بينهما من التناسق فالحج هذا المصغر وهو تدريب وهو تدريب على الاستلفار والنفير فيه يتمرن الحاج على تحمل الاعباء والمشاق اعباء السفر واعباء مفارقه الأهل والاحباب وأعباء التجرُّذ من التعيُّقات وأعباء الخُروج على المألوفات والاعتياديات ليعيش بين آثار التوحيد ذاكِراً مستغفراً في حركة مستمرة من طوافٍ إلى سعين إلى نفير بميناء إلى ارتحالٍ بعرفات إلى إفاضةٍ للمُزدلفة فالتشميرُ للرمي فعودة إلى المطاف فنزولُ للمبيتِ بميناء الأيام المعدودات ويؤكد هذه المسحة الجهادية للحج ما أخرزه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال جهادكن الحج جهادكن الحج جعلني الله وإياكم من ذكر فنفعت الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا آمين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أكرم من شاء بأفران ذنبه ورقاه بمزيد إنعامه وقربه والصلاة والسلام على محمد وصحبه الذين صدقوا في ولائه وحبه وساروا على دربه ومن تبعهم بإحسان الى يوم وعيده ووعده معاشر الأحباب وإنما كان الحج جهاداً لأنه يجهد النفس والمال فقد ذكر أبو الشعثاء رحمه الله قال نذرت في أعمال البر كلها فإذا بعضها يجهد المال وبعضها يجهد البدن والحج يجهدهما معا فما أراه إلا أفضل أعمال البر لذلك إخوة الإيمان يقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيما خرز الشيخان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال أيضا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن الحديثين يستفاد أن مغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة بسببه مرتب على كون الحج مبرورا وإنما يكون الحج مبرورا باجتماع أمرين اثنين أولهما الإتيان بأعمال البر ويشمل ذلك شيئين الإحسان إلى الناس فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه سئل صلى الله عليه وسلم عن البر فقال حسن الخلق البر حسن الخلق وكان ابن عمر يقول البر شيء هيين وجه طلق وكلام لين وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا فإن معاملة الناس بالإحسان قولاً وفعلاً من ألزم ما يلزم المختلط بالناس ففي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وسئل التابعين الكبير سعيد بن جبير رضي الله عنه أي الحاج أفضل؟ قال من اطعم الطعام وكف لسانه من اطعم الطعام وكف لسانه ورضي عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في مراسيل خالد بن معدان ما يسمع من يام هذا البيت ان لم يكن فيه خصال ثلاثة ورع يحجزه عما حرم الله وحلم يضبط به جهله وحسن صحابة لمن يعاشره من الناس وإنا فلا حاجة لله بحجه ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا جري حيث قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تمنح عن النعم ولو أن تنحني الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه وفي الجملة فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس كما وصف الله عباده المتقين في قوله الذين ينفقون في السراء والذراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فوصفهم بشيئين كف الأذى وبذل النذا كف الأذى عن الناس والإحسان إليهم والحاج لا مندوحة له عن مخالطة الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قال ربيعة رحمه الله المروأة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف مع الأصحاب وكثرة المباسطة في غير مسخطة الرب والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة لا سيما إذا احتاج إليه غيره فقد كان صلى الله عليه وسلم في سفر شديد الحرب ومعه من هو صائب ومن هو مفطر فسقط الصوام أي ضعفوا عن القيام بالأعمال ونهض المفطرون فضربوا الخيام والأبنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله وقال مجاهد رحمه الله صحبت ابن عمر رضي الله عنه في السفر لأخدمه فسبقني فكان يخدمني رضي الله عنه وأرضاه والشيء الثاني الذي يشمله البر فعل الطاعات كلها وقد فسره الله بقوله ولكن البر من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدين اذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون فتضمنت الايه أن من استكملها فقد استكمل البر وكلها يحتاج إليها الحاج فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان ولا يكمل ولا يكون مبرورا بدون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإن أركان الإسلام مرتبط بعضها ببعض ومتأسس بعضها على بعض ولا يرتقي حجه إلى درجة القبول الكامل إلا بعد الوفاء بالعهود وبذل المال في وجوه الإنفاق المشروع ثم الصبر على ما يصيبه من مشاق السفر واحتساب ذلك عند الله في الدار الآخرة فهذه خصال البر ومن أهمها للحاج إقامة الصلاة والمعظبة عليها فمن حج من غير ذلك كان بمثابة من سعى في ربح درهم وطيع رأس ماله وهو قناطر مقنطرة ومن أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله فيه وقد أمر الله بكثرة ذكره أثناء إقامة مناسك الحج قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكر ذكرى واذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وخرج الإمام المسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ أي الحاج أفضل؟ قال أكثرهم لله ذكرى خصوصا ذكر الله في حال الإحرام بالتلبية والتكبير ففي سنن التلمذي عنه صلى الله عليه وسلم عنه قال أفضل الحج العج والثج والعج هو رفع الصوت بالتكبير والتلبية والسج إراقة دماء الهدايا والأضاح والنسوء الأمر الثاني مما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والعسيان فقد قال تعالى فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تزود حاج ولا غيره بأفضل من زاد التقوى ولا دعي لحاج عند توديعه بمثل ما ودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً حيث قال له اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمثها وخالق وخالق الناس بخلق حسن ومن أعظم ما يجب على الحاج التقاء المطعم الحرام والملبس الحرام والنفقة الحرام ومما يجب اجتنابه وتوقيه وبهية مبر الحج بل هو أساسه ولبه ألا يقصد بحجه رياءً ولا سمعة ولا مباهاتً ولا فخراً ولا خيلاء بل يقصد رضوان رب البيت وينصرف إلى هناك متواضعًا لمولاه خاشعًا مخبتًا فقد صح أنه رسول الله عليه وسلم حج على رحم الرفع وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم وقال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة وقال رجل لابن عمر ما أكثر الحجاج فقال ابن عمر ما أقل ثم رأى رجلا على بعير على رحل رث خطامه حجل فقال لعل هذا من الحجاج وقال شريح الحاج قليل والركبان كثير ما أكثر من يعمل الخير ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه وخلاصة القول إن بر الحج يرجع لمعاني أربعة إخلاص القصد وتصحيح النية لله إذ لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه ثانيا. تحر الحلال والنفقة من الطيب فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا ثالثا الالتزام بالخلق الكريم في المعاشرة بذلا للنذى وكفا للأذى وأخيرا العلم بمناسك الحج إذ لا يعبد الله بجهل وقد قال صلى الله عليه وسلم في مقام الأمر خذوا عني مناسككم والحد الأدنى لمعرفة المناسك معرفة صورة حجه صلى الله عليه وسلم واعلم في ذلك وهو متفاوت الفقه في مراتب المناسك وكيفية جبرها وكيفية جبر ما يجبر منها واستحضار أسرارها وتدبر تلك الحرمات واستحضار قيمتها ومتانتها اللهم أخلصنا في من أخلصت لذكر الدار وتوفنا مع الأبرار واغفر لنا مغفرة عزما إنك أنت العزيز الغفار اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لإقامة المناسك على الوجه الذي يرضيك اللهم اصحفهم بالسلامة والعافية والقبون يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ونسألك نعي لا يلفت وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة لغريلا وجهك الكريم في غير ضراء مذراء ولا فتنة مضله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إلا, إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حيو يا قيوم نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتوفنا وأن تراض من غير غطبان برحمتك يا رحم ويا رحمن اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفق لكل خير ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك وكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر كفى بك وليا وكفى بك ناصرا يا خير الناصرين اللهم افق إمامنا وولي أمرنا جلالة ملك محمد السادس لما تحب وترضى اللهم اخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارشده وسديده واحفظه في ولي عهده مولا حسن وصنوه سعيد المولى الرشيد وفي سائل أفراد أسرته وشعبه إنك على كل شيء قدير اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أشهد, الله أشهد أن الحمد لله رب العالمين أشهد أن الحمد لله رب العالمين هيا للصلاة هيا للفلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر لا اله الا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم صراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم دار الله لقوي عزيز الله يصب في من الماء